Fifty Languages Toji tura tura Ithnani wa arba'on Ithnani wa arba'on Qal ekskursir Ziyaratu almadina Ziyaratu هل يفتح السوق ايام الاحد هل يفتح السوق ايام الاحد بليپ مافخيم هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الاثنين غوبچ مافخيم هل يفتح المعرض <تصفيق> أيام الثلاثاء هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء برسكسجية مافخم زا باركر زا أخغاء هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء مافك مافخم مزير زا أخغاء هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ هل يفتح المتحف ايام الخميس؟ باراسكاخو مافخام غاليري هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ هل يفتح الجاليري ايام الجمعه؟ صورت تپخ خوشتا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 هل يوجد تخفيض للمجموعات هل يوجد تخفيض للمجموعات چلتسكومه هل يوجد تخفيض للاطفال هل يوجد تخفيض للاطفال هل يوجد تخفيض للطلاب هل يوجد تخفيض للطلاب؟ م ر س ما هذا المبنى؟ ما هذا المبنى؟ م و ن م كم هذا المبنى؟ كم عمر هذا المبنى؟ م خط ن ر من بنى هذا المبنى؟ من بنى هذا المبنى؟ س: ارخيتيكتور شقشغون انا مهتم بالهندسة المعماريه انا مهتم بالهندسه س: اسكوستور شقشغون انا <مهتم> بالفن انا <تصفيق> بالفن سوراتش انر شغش اوان انا مهتم بالرسم انا مهتم بالرسم